يا سهرة الونس يلي في كل قمر من فوق انا قطعت الدريب لجل العريس بشو يا سهرة الونس يلي في كل قمر من فوق انا انا قطعت الدريب لجل العريس بشو لجوا معايي الرباع ومن الخدم خمسين عشرة يضووا الشموع وعشرة يشيلوا الزين عشرة يزفوا السبع وعشرة على الجنبين وعشرة يوردوا النبيع يزقوهما يا العين يا سهرة الشوق في كل قمر من فوق يا سهرة الونس ياللي في كل قمر من فوق أنا لجنة العريس بشور يا سمرة الأنسي اللي في كل جمر من فور أنا قطعت الدريب لجنة العريس بشور لما ما كفوا لجيب فوق الخدم خمسين عشرة يرشوا طيب وعشرة حراس وقفين وعشرة بارود يصير وعشرة بسيوف حاضرين وعشرة بريش النعام يهفوا الهواء عزين يا سهرة الشوق في كل جمر من فوق يا سهرة الأنس ياللي في كل جمر من فوق أنا قطعة الدرب لجل العريس بشوق يا سهرة الأنس ياللي enää, enää, kääntäää, tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on